بسم الله الرحمن الرحيم بإيلاث القريش إيلاثهم رحلة الشتاء والصيف فليعفلوا رب هذا الفيف الذي أطعمهم من دوع وآمنهم من خوف